إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وطال الإنسان مالها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا الليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة bana